دابدأ يدنى الله يرجعنا ذا قال نكى يعني مقام كيسى بالله توسى وحده الله تولى قوم كييجي يوم يا دينسي الله وعليه وما أنزلناكم أن نادجين على قومهم من بعده من بعد الموتى أنتم الذين تقدم من جد وحق من الله من السماء السماء الله كان كم أن نادجين وما كانوا مزيلين وما كنا مزيلين ما نصدقن إن كان ذ ما كان لا صيحة نواق واحدة وكليمه، فإذاهم وبيجو خامدون، دانسون، وللغرق لعين، يا حسرة، على العباد قدومها دشاد هذا مكان، صاح قوم موي، وقت كمرك هل كان يا على العباد قدومها دشاد اللوق هذا ما يأتيهم أما إمان دادك من رسول الرسول أما إمان إلا أو أجمي سكانوا وحي أهاين يستهزئون به كواك جيس جيسوا وبينيا بركاء الله حليه أولم يرومياني أركين كم إنتي أهلكنا عنه هلاغني قبلهم إيهو هرتوض من القرون قرن ياله أنهم إيهو قرن ياشاتي إليهم حقود الله يرجعون دبعان أقسون نقنين مياني سيداري إنتي قرن عنه هلاغني يقررش هر يره يضع wa dibdanba aynu soo noqoney waxan dibdanba uso noqoney sidaan dadkan u halaagnimayna halaagga kursiga miyeyna ka yaabeen iniga sidaas soo kale ay ku dhacdo ibnu lehaxmed ku wadiita khayru khalqillah ya hasrata qowamoy imow marka dadku miyeen aqal ilaahay no eegayni qarniyaalka hareerooda oo la halagey oo dibdanba u soo noqoney dibdanba u soo noqoney ya hasratan qowamum alal ibadatu dawmaha lo qowamono iyo dhibaato ay haysatay u xdurii ubbiiniya Allahu xulayha dadka noocaasay rasuulsa bayinay oo qureysan u alam yaro miyane arag u inti ogeyn kam intii ahlakeena annu halagney qablahum iyaga hordoodo meel qorooni ilayhim xaqooda la yirjucuna inay quruuntaasi soo kullun daman inu halayshane kullun daman لما لجميع وجماعه لدينا اكتبه محضرون حاضرين هذه قراءة السيدان انت لا تخفيفي لما ادنا لا اشهده انتوا النافية لما ادنا بمعنى إلا بينهم ان كل ما كل كل ما قد معها لما إلا جميع جمع لدينا اكتبه محضرون حاضرين هذه انت لا تخفيفي لما ادنا لا تخفيفينا انتوا وحين مخففة من الثقيلة ما دون زياده ان كن حال يشانه كل دمان لما لجميع جمعاوي ومحضرون لدينا لسو حاضرين برك وين كل ما كل دمان ماها لما الا جميع سجميع جمعاوي محضرون لدينا في سو حاضر والنار سال سوكيني وايهات ايه بلهم ذلك اوتيه الأرض ارض أرضه.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 وفجرنا واحد لله عنا في هذا من العيون اللاقبية. مهان الله صدقوا يا ليبرى ليأكلوا إنا كعونان من ثمره زرع جامد فيه س. إنا يعونان يوم عملت وحى السماء سيدهم قام هذا الله يحولها شكرين لابس صويا لي. الله يحوله hadi i'rabta hadi huwa ayatun wa khabaruha huwa al-ardu mubtadiha wal-ardu ayatu llahi sidaw wa marka dhulki dhintay yan alaama in ilahi qudrati sa khugartana wa ilahi wax soo cilin kara dhulka laga yalo wa dhulka dhintay oo abaarta oo inta la roob ku daasiyu ka soo saaray oo cunayan iyaga calafkooduba timir ya'inaba ya ku kado xabeeraha toog iyo laaga iyo wabiyaalna wala dilaciyey midhiis iyaga cunay midhiis dabiiciga Allah soo saaray be cunaya oo iyagu sabab kulahay iyo waxa gacantoodu sameesto ay sabab kula yihay ay sameysteen fiican ka diktoor no shiteen oo karsadeen soo kale waxa gacantoodu sheed tafsiirkaas ugu fiican quliy ammaad annaf لكن دمير كأنه قي نعميله هو يا خصوت إيمانه وإنه موصوله تاعي الله هو عليه ميّة شُعري سويلك شُعري ماها إلهًا نعمذى نسيه وآيتهم علامات بيُتها هي الدليل على قدرة الله تعالى اللهم ضدك الأرض أرضه أرضه اللي الميتة تؤدي متها إبرتها هاي أرضه لا سواحيه إنها أنواعه إنها بالمضاريق أنواعه إنها وأخرج له أنكسر صاره منها faminu فرقا iy midaha habagaas aya kuuna ka cunayaan iyagu wajalla waxa أرضا fiha جنات dhaxdeeda ومن beero oo min naxil وفجرنا ah wa cunab فيها wafajirna wandilaacnay fiha beeraha dhaxdooda milal ciyunilaago biyan ka dilaacnay waxa naxilka iyo cunabka looseega midaha kala baa jiraani العرب jazeeratul arab ku soo dagay labada shayba midahooda ugu fiicna ya naxisha labada noocba ugu fiicna sirci badan ee kama baxo iyo maxay waxa sida loo yeliye kuluu inay ka cunaan midamadii midiisii sadciiga iyo beeraha iyo waxa uu Allah soo wa ma shayna وأنا نشكر نمركا إلينا قدنا نوالينا لها ديان سبحانه وحن الزهن وهو فن الذي الله خلق الأزواج نوعيها فراها بدان أبوري كلها دمانتين نوعيها سو مما كيكام مذا تنبتو الأرض واردو أيدالي نيسو يومي نفسي مجاق اللفت الله يعلم وحين أغين أغين ألو ونأغيه أبوري دان الله نوعية badan oo nabaad ka abuuray mid danaan mid macaan mid qaraad mid ba laga ba laga dhigay dad sida sida yeeli kara wax mahad uu Subhanahu wahani Allaha, halakal ja juhaa, badan jahaa Kullaha aborre, kulla ja juhaa, jahaa, noi jahaa, niin mimmakkee kameda tunbitul ardu, nulkua aida, niin joo, noi jahaa, niin joo, niin joo, niin iyo niin joo, niin joo, niin joo, niin joo, niin joo, niin joo, niin joo, Allah joo, niin joo, niin Vahvaan, että he ovat olleet mukana. Voi ayyatun. Deliili on juutalainen. Lahomi jäädään lailliseen. Nassalahu, meillä on kysymys, meillä on kohorka. Minun agisan annaharamalinton. Voi ayyatun. Deliil, meillä on buddha on on on Fajidan hua, että joku mukdi joga, mukdi jestain. Ja laagahurka hain. Hebbenkumarkui soggalo. Ossirda mana, jomalintalla, hebbenkumarkui soggalo, mallintalla, laagahurka hain. Ja mallintalla, laagahurka hain. Ja salasoggwahui, wasalla sivejä. Mallintilla, mallintilla, mallintilla, sivejä, sivejä, sivejä, na salafu wa annu kasiibna oo ka hor kacayna minul abayka hadiisa anahaar maalinta fa ilaam wa abiyagu mudlimuna muqdiysu muqdi ku jira wa shamsu qarradhi tajri wa yasun li mustaqarrin makanu sugnan wal hay'a sunnati arshu hoosaysa wayaleed dalikan maamurka inta laaga taqdirul azizi allaah منازل ودوين حتى أمرو حتى عاد إلى وهذا كل عرجوني عند التمرين القديم أو الجبودي رجوني تروح على تمدته عند هذا السودي سجنتن هوا سه أمروك بحان مركم كي خلفت ساسك إيش هو كذا نس لا sidaydi labatan wadu maradayxu oo bishi sidaydi labatan wadu maraa labaheenoo inta badan marka allah qudriisa dadka calaamay u tiyehin haweenkii oo soo galay maalintii lagu horkexiyo in isu imaaneen oo qoraxdiid ay ku socoto qoraxdu meeshii loogu talagalay waxa la markay arshiga ugu dhowdahay waa مركى سي سي جود إذن طلبي، ولا إذن مركى، حقنا يخصه كل المنه يسوي، آي تجيش يسو مستقر كل شيء، مركى ضيحين وصل على سدادي لباتن منزل باللوسميت، قدرنا هو نخص ما ينويه ونحكمه ناي، إلى وكان نقطة، عند هذا تمرت أو قبلذي وصار شو قدرته، بليارب هالكأس به، هب إنك قدام wa ila qudrati suuha no dhani ku tusin waxa liina leeyahay allah sida yeelay aabuda wa ayatun dalil yaalamat bihi yahay lahum iyaga ala qudrati illahi al layl ha bainkum lasalaqu wa nuhursibna min huqiis al nahara malitan مكان السجنان والله يرزقنا تو عرش جوستيسة ذلك سيدرس تقدير العزيز الله عزيز قدر كيسوي مام الكيسوي العليم أقام والقمر القمر كانت قدرناه وحان أقدره أصمايني منازل ما رأوه حتى عاد إلى وهذا كل عرجوني عند تمرد قالوا عن القديم أهريسي العلاب هذه والقمر قدرناه اشتغال وحلا إدارة كنا ولا إدارة كبرارو كنا نحوز اللوب هاي وغدنا القمر فعل هو فعل كهربا مرك اللي قوي مفسر ك كا... مفسر كا... الله سبحانه لا الشمس والرحو يبقى ووولاءها ومسو بطلها ينا أمسد لك القمر ضيحني شو جات ولا الليل هبينكنا سابق النهار كمهور وكل كل قوم الشمس يا قمر مالتهم fefe laakin bay yashbahu dabalanaya la sunsul lambi laa day siday u joogto u marku soo baxo joogimaysay markii markii waa mid taas ee mid kaale habeen kumalinta kama horreeyo laba siyaad baa lagu fakhay habeen kumalinta kama horreeyo qolii waxay dhahin waxa looga jeedaa maalinta laga hor abuuray habeen kumalinta kama horreeyo maalinta laga hor abuuray waxa ka fiican habeen kumalinta kama horreeyo markii habeen baxo habeen ku xigmaya maalinta uu dhaxay saway habeen walba maalintu baa ka habeenku markuu qamaalin baa ku xigey habeen kale ku xigimaa yawaan saasafii aan marka la shamsu qurhda yimbaqi uma aawlaa umsoba talaaha iyada antu digraan ضيحة إيه شمسة إيه مالتي يا بينكم في فلك بي فلك بيسبحون الضبع لنا فلك عاصف ووحسابه وريجية مركع عاد إيه ضيحة يا بينكم فلك بقى كله بدله إيوه ساقه كله بدله هذا بالمثل بعد فولد أو قوادون ودان أدوسوا عليه نسا يشود بالرقي ودان هذانا قدرة دي سويه وآية آية يدليل بوية على قدرة الله تعالى لهم أن حملنا إلى كهربار هاي ذريتهم ترنقودي أيكسو شيء في الفلك الدنти المشحون اللي بروحيه خلق اللي جب رحية علاب وخلقنا وأنو أبوه لهم يجا من مثله دن تاسوكله ما يركبونه وحي فولم بانو أبوه بيوده أله سبحانه وتعالى وإن شاهدنا دوننا نقدقهم وأنو ما شئنا يقول دن تيفوسان فلا صريخة وحق قد جاء دامشي اللهم يجا ولهم ماي إلى الرحمة الرحمة منا حاجة يكاثر رحمة ذي نكبت بعدين موجي يوم متعان أفرحين إلى حين المدة دي أيقدم الله هاي اللي قارصية موجي وحكي كبت رحمة الله يوم يمشي الله وقته لقلي كعدان عدل في الفلك ودونتي نبي نحوي أي من مثله يدو وحين قدومي هي كله إعداد كله برا hadiis athar liidawajin si ba lo jeeda oo jin sudoom baan u aburay tadamba waxay noqon geeli iyo waxyabahi kale la fuulayay oo sufunul barraa yeen go sidaas ay u badantahay oo waxa looga jeeda uu yahay geeli iyo on la fuulayay fulkiga horana waxa looga jeeda marka waxa ka saifi canweeliba in on waadonto ila duriyay tahoon baalay marka Wa ajatun ayatu bullahum ijegu ujhej. Anna vuhamalna jena kuhabar, fil-fulki. Al-weshirunille buhijie. Duriyada. lukana arabta. Datha jarjerni ujhejda, elarderlaj. Datha ujhejda, ujhejda. Durijedan mukaxa ujhejda. Marke durijedin, ujhejda, nabin nujhejdi, inti دون تناب النحفولاي او قال ما يركبون وهي فولاه وين شهدان دوونو نقليكم وانكم ما شين بدا فلا سريقه وحو غرغارا ما جرى لهم إياها. ولا ينقذون لنبت بعدين ماي الا رحمه الله رحمه الله بيكون بد رحمة فاحمدوا منا حقك يا خاتي اي ومتاعا راحيين الى حين وقتي لوغو تله غلي اي توغبري فغيدو 88 كان ليدا ya door baa ya katimad imarat doontii baa dhaxda ku qarqoontay markaa baa u yimid soo badbaadiyay nil la socday oo sheekhiisa ku xidna oo sheekhiisa iska إتقوا كبغا ما بين أيديكم وحهرتينه وعقاب دم بيجي أتصوم مرتينه إيوه خلفكم وحيدن كده دم بيجوا وحجابها دعي دونه إسكال عليا لعلكم ترحمونا سلي إذا كن حريصون مركي اللي يدهده وإذا قيل مركي الوحيد هذا اللهم يجها إتقوا الله الله كبغا إتقوا كبغا ما بين أيديكم وحيدن كهر دم بيهوت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 ومثلتي هم امتي من دليل يمعجزات من ايات الرب ربك ايديه كامله الا اي تتمده كانوا waxay ahaanayaan mu'jideen anaa kuwa ka jeedsada ya ahaanayaan mu'jideen u khajeetane aayad ka soo otimad halka إلا u timaata caanuhu waxay ahaanayaan mu'miniinta kuwa ka jeetada cana xaqeeda lagay sala ku siiimaayaan moogal ayadka soo timaada moogal wayda qilaa lahu markii lagu yiraahdo anfiqoo bihiya mimma kaydakumullahu alladhii ku arzaqai oo masakiinta siiya من لو يسأ الله الله حدودنا ادعمه قوته او اله بان نعبده الله وحده في ضلال مبين نعد هذاك waxaa kala dhici kara iyaga in antum illa fi dalalin mubin dashu xaalaleeyay markii la wax ka bixay fuqarrada siya meel la joogaayo fuqarrada badan ba joogta galadu waxay oo يانا نجوا حسينا إنه قنوا بباهنين وردت كأو أحبحين أن لهو طلال بتكثير ثامبين أدب ذو حنثين بيده و ممنين تدين عوض وحيكشي جوا جميعاهم ممنين تبي ألا انفقوا بحية مما كف قارك رزقكم الله ألا يذكوا أرزاق مساكين تسيا قال الذين كوي وحده كفروج ألا للذين عن الذين كوي لن عوض وحي كشيء آمنوا مؤمنين أنو دعموا وحنا قوذا من ضد يشاء الله الله, الله دوده ندعمه قوذا حنا جعله إن أنتم ما أنتم متى كوا وحقوديا لا نهوا لا في الضلال مبين بعد بعد كثكثان ويقولون ويكثر ذرينا وحيل هذه mataa hada wuxuu balangadkan iyii ciqaabtani waxana jeegaysan in kuntu busaadqiina hada ay fuu sheegaysan waxana leeydin cadaab aan iiman iyo wa laisa soo bixin iyo wax هذا jeegaysani waa goorma hada fuu tiintahay bal walba qti noo sheega in nabiga lama ogeysiin goorta الله أعلم ما لا ينظروا نفسهم إلا صيحة قيلة واحدة تاسو تأخذهم قبنة وهم يخصمون أي دودة يانو هؤلاء يدونك مشغول كيهين فلا يستطيعون كريمة توصية دردارة إنه دادخودي لا دردار ما سورة قلو ماها ولا إلى أهل أهل كودين يرجعون ويقولون قنية مركن واوحاويه وحيو وحيو نفغك ليه ونفغة الفزع وحلينا ا وتدؤ كل مرضعات كل ذات حمل و ترنا السكار وما ونفخه الفزع وين نفخه لا فوف يجوه وخال يدينا و غسودو كشاجي نجيل ورا سبا دغايسان وركاساي دغساي دنا انسا سو دغدنا انسا نين خيسو قا جوج سيدا سو كلي دواقي ماركي لا مقلو يعني وليما والا ارغ خي ماركي غبديي با يا الفزع سورا قالوا معها أو أنت يكون نقدا دب دب يقول نقد ما يان ونفخة الفزع ينفخة الصاعر ينفخة البعض ويه نفخة الفزع ومد لا أرجع حي نفخة الصاعر نواد مدة لبابا يلا وض لمن يه نفخة البعض نواد الله صوب حيني صدق لا ما يدرون مسجيان أصلبا وحي سقام بصومها إلا سياحة نواق واحدة نكلي وانفخذي هور اي ارغغح اهيد تاخذهم ويكدعو ويقبنو ويمقليان ويميرغن يقسمون اي دودياانو ورهش هيد اي او ايو مخاد قسينيو لو روخو فلا لا ددارما ولائي الاهلي محاس wanu fiq wa la afuf fi suur suurkii wal afuf tii lixdaahay inuu ma sheegay nufiq من suuri ba la afuf fiilaa muwaabiyaga oo ربهم al ajdaas quburta xaggeeda yasiluuna kasoo dagdagaya ila rabbihim rabbiga oo xaqiisa ma sha Allah ugu yaalay ila mid ba dhawaaqyo soo baxay nolada naftii soo ونفقه وحالا أفوفي في سورة شوركي نفخة البعثي وإذا كنت أعطيه من الأجداث قبورة حقوة ينسلون كسو الدق دقية إلى ربهم ما شاء الله وغيره ربه ينسلون كسو الدق قالوا مركاسي وحيدا يا وي هوغني من بعثنا يا نغتوشي من مرغدنا شيفك يجي هذا كانوا بيكونا المركب ملايك تاكورده اما مؤمنين تاديه هذا كان ما هو يوعد الرحمن alla u balan qaaday wa sadaqal musaloona mursaleen tuna xum bayshee waxa suuragala hadalka inuu soo yiraahdo mufasiriinta qaar waxa ka haboon muuminiintii baa markii la afufo wariyayne gutoosiyay chiefki imaanta waa azabul qabr wailayhiin markii loo eego ciqaabta dambe u soo socota yu azabul qabr ku chief yar raaxu yihay lakiin loo yaab lakiin waxa ay qadba sheegay muddo sanad ah yaa buu azabul qabr ee li gaad choocin muddo sanad ah intaan soo saarin ya بركان ساو هذا كان ما وعد الرحمن الله رحمن وكل يبوه يوي والسدق المursalون تنا خم بي إن كانت ما كانت ماها نفخ داسي إلى سياحة نواب واحدة نوكليم ويان فإذاهم وابئي جميع دمانتون محضرون لدينا أكثي ذل سوا حذري ولا لي أكثي سمش ومش وقتل على قيامة هيدوين بقيامة دول خي كدهي أو بدها نلسكو دارو نلكله سيمه، يقيامه نلخو كده، بس هو أب بركة ده، هو أشام بركة هو، فيامه برتسمه، هو أشام هو، برت الكهوي، مركه هو حوي، هو أبهل دواعكليهون، كانت ما كانت ماها، نفخدو إلا صحة دواع واحدة نوكليمه يعني، كلام حن وكا ساعدوا وأكلمهم بالبس إيش بلك ثالوث ساعدوا فإذا هم وبيجو جميع لدينا ولدينا محضرون محدر للسحدرية الله هو أبا الغادي أجل ظلمية يا إني نكرين عذابك عدي مضطع عدي خير مضطع عد واحد لا تمل لجدل مية يا مكرين فاليوم ما أنت لا تظلموا لا ظلمي ما يننفس النفس يا أشينا لجدل مهاي وخيره النف هيساته وأحمن الله جزومي ولا تجزون الذين كفا أباع ماي إلا ما شيء كنت ماذا هذين تعملون كي ما تعلم الذل منيا هبايرات بثقال ذرة ومن يعمل بثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل بثقال ذرة شرنا يره فاليوم ما لا تظلم ولا ذل ماي نفس النفنة شيئا ولا هبايراته شيئا توان بعد النفي العدي وهابايراته ولا توجدون الذين أباع مالين ماي إلا ما شئتم وكنتم ماذا هيدن تعملوا كو عمل فلاح والله سبحانه وتعالى